طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا أَيٌّ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا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 يياأَ الذيينَ كَفَ ل تَتَذِر الَِمَ إِ ما تُجزَونَ مَا كُنتُم تَععمللون ي أي الذيينَ آمَن تُب إلىلَ الله تَوبَةً النَّوح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 بِأَيِّ مَالِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَسْمِنْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ وَأَمَّا أُوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحًا وَامْرَأَةَ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا معرمى مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون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 وص الدوق بكمات ربّهاَا وَكتُ بهه وَوكت من ال